اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إِيَشَأ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عن ما من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله وقال الشيطان لمما قُضِيَ الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان إلا وتقوم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعميروا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة, كشجرة طيبة كلمة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 ومثل كلمه خفيفه كشجره خفيفه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء